قل الله أسرع مكرا إن رسولنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر سُبْحَانَ الَّذِي كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَا بِهِ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْ رِيحٌ نَّعِيمٌ صِيفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا انه امحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله مخلصين له الدين لا ان جئتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أهل ان الناس انما بغيقون على انفسكم متاع الحياه الدنيا ثم الينا مرجعكم فنن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 اَلْقَطِبِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَاخْتَلَّ طِبِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَالزَّيْنَةُ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا اتَّهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ لِنُؤَلِّ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ